واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا فارددنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاتا واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا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 ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه أسطرا فأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا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 فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا